كب حياتك يلبعت ونسيت وغير حضني لقيت اني متمني اعوفك بس خلص هفتم جبارت ننسى غرامك وابقى هموم ونسى طعم النوم اني اريد دوم والله القوه وقوتك ما ظل Oh uh -huh. غير الخير صدق ما اتمنى لك يلشفت حالك تبقى انت قوى علاقة مرة ظهري الله يدر الصار بيا وانت عن بعيد لك شوقي يزيد ليش سويت انتهيت شي اخ لا اداري روحك جنة تاني مو عادة La, wanneer ma, een beetje een beetje een beetje